بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفربناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة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 والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرضون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة فجلدوهم ثمانين جلدة وعلى تقذلو لهم شهادة الأبدى وَهُلَاكَهُمُ الْفَاسِقُونَ إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْد ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أزْوَادَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهَدَاءُ إلَّا أَنفُسَهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ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 فإذ لم يأتوا بالشواذ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَافِرُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَكُمْ لَمَسَكُمْ فِي مَا أَثَبْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 ولاولا اذ سمعتم وقلتم ما بهذا صلاحك عذاب اهتام عظيم يعذكم الله ان تعودوا